ومن لطيار الأعادي فوقنا رايح وغادي ما لها حرمه بلادي بعها منصور هادي ما لها حرمه بلادي بعها منصور هادي يسألوا المخلوع عنا ذاق طعم المر منا وعبد ربه قاد تجنى وللصليب راسه تدنى وعبد ربه قاد تجنى وللصليب راسه تدنى يا طواغيت السياسي وشلة القوم الخساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي للدمش غالب رسالة بلغوها في عجالة يا الخبيث يا ابن العمالة لك بصير ارسل رجالة يا الخبيث يا ابن العمالة لك بصير أرسل رجاله من مسيك والقادسية أصد ما تخشى المنية حملوها لك هدية العبوات القوية حملوها لك هدية العبوات القوية ودم فواز الربيعي وابن رطاس المطيعي دمهم ما بايضيعي يشهد المولى السميع دمهم ما با يشهد المولى السميعي وعهد قاتلك في القريب انه ما يلي الصليبي عهد أشفي بك لهيبي وقطف راسك رأسك من نصيبي عهد أشفي بك لهيبي وقطف رأسك من نصيبي ما رحكي وقولي كيف ما وقفنا البطولي يوم صفينا الجهولي صالح الجابري المغولي يوم صفينا الجهولي صالح الجابري المغولين. صالح الجابري تجابر كم تعدى كم تكبر قل لي من عنا اهتخبر لا سقر ولا ودبر قل لي من عنا اهتخبر لا سقر ولا ودبر قولي من ولا النصارى وعذب إخواني الأسارا بندك هو استدارة ولو تخاف أو توارى بندك هو استدارة ولو تخاف أو توارى بلغوا أحمد وطارق رميانا حارق وخارق وانت يا عمار مارق عندنا لك سيف بارق وانت يا عمار مارق عندنا لك سيف بارق ومركزي يحيا الجباني قتل الثوار عاني وكيف انسى يا زماني والله لارميمه ما رماني وكيف أنسى يا زماني والله لارمي ما أنغماني لك علي محسن مقالي انتبهت وقاف قبالي قعدتنا ناصرح علي بك وجيشك مات بالي قعدتنا صارح عالي أكوي جيشك ما تبالي بشروا جيش النظامي عندنا لا يا أو مدامي يبشروا بالاقتحامي وبالمفخخ والحزامي يبشروا بالاقتحام وبالمفخخ والحزام داخل السبعين كبر هيثم الجراح وفجر وانت يا جندي تحذر وابتعد لا لا التعسكر يا جندي وبتعد لا لا التعسكر والله هي ثم تأجراس وخيرة اصحابي وناسي حطى من راقمه القياسي في فنون الانغماسي حطى من راقمه القياسي في فنون الانغماسي شهد الامه الكئيبه واصطى انت انت نفذ الضربة الرهيبة وحدها انها لا كتيبة نفذ الضربة الرهيبة وحدها انها لا صنفونا امن قومي وما دروا ان اليدومي في السياسي كان خدومي وافهموها بالعمومي في السياسي كان خدومي وافهموها بالعمومي يا اللقاء هذه خيانة كيف تعطه الحصانه يا هل الذل والمهانه انفس الثوار امانه يا هلا الذل والمهانه انفس الثوار امانه ليش كثرت الزياره السفير واصطاف السفارة خبما ولا النصارى وللحكيم تكفي الإشارة خبما ولا النصارى وللحكيم تكفي الإشارة يهل صنع خبروني ونحمران العيوني دينكم نادا أنصروني وانفروا لا تخذلوني دينكم نادا أنصروني وانفروا لا تخذلوني ويا مسيك جهز جنودك زن جبر تطلب أسودك سمع الباغي رعودك وفي الوغا ثبت وجودك سمع الباغير رعودك وفي الوغا ثبت وجودك ولك سواد حنى اشتحيه أسدك الأسد الأبية للعدو جاه سريه تنصر المولى او نبي للعدو جاه تنصر المولى أو وفرحوا يا اهل الحمايل بايدينا مد طايل من شوميل اوحيها يا الخير فرسان القبائل من شوميل اوحيها يا الخير فرسان القبائل ارحب الشجعان جودي وادعمينا بالاسود جددي مجدا الجدودي وسط ساحات الصمودي جددي مجدا وسط ساحات ويا سيف صنعاء القديمه يا اخوتي شدوا العزيمه دعدد نام كلها عز أهوشما دت نام كلها عز أهوشما يا سنينا ساندينا وبالبواسل زاودينا يا نجوم يا أهل المدينة من يبال عزة يجينا يا نجوم يا أهل المدينة من يبال عزة يجينا في عدن أبيان طليعة اسمها نصار الشريعة قلقوا الدنيا الوضيعة وساروا للجنة الرفيعة قلقوا الدنيا الوضيعة وساروا للجنة الرفيعة ناصروهم يا رفاقي واقين سارعوا بالالتحاقي ودحروا جيش النفاقي عسكر الشر والشقاقي ودحروا جيش النفاقي عسكر الشهوة الشقاقي عسكر الشر